كفى يا أخيه كفى قبل الحزن كفى قبل البكاء كفى قبل أن يسوى على قبرك اللبن فافل إلى الله فافل فررنا إليك. اللهم إنا فررنا إليك من الذنوب والمعاصي لا ملجأ للعباد إلا أنت سبحانك ففروا إلى الله فرّي أيتها الغالية إلى الله جل جلاله فري إلى الرحيم الرحمن فرّي إلى الله الكبير المتعال كفاءتها الغالية كفى ايتها الغاليه وكفى فقد تفطرت منا القلوب ونحن نناديك كفى ونحن نناديك كفى فاسمعي فاسمعي وعودي إلى الله كفى كفى كفى في الحشا من الإشفاق نادانا كفايا نفس ما كان كفاك هوا وعسيانا كفاكف في الحشا صوت من الإشفاق نادانا أماءنا المآب بلا بلا يا نفس قد آنا أماءنا المآب بلى بلى نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا خطأت خطاك مخطئة فسرة الدرب حيرانا وآدي يشتفيدا يا من, من تخلين كفا يا من تتجبرين كفا أيتها الغالية كفايتها الكريمة وأقول لك عاينا أحوال المغادرات منكم إلى الله جل جلاله فأحوال وأحوال كفايتها الغالية أما هذك ما تسمعين وتقرئين من أخبار فهذه ماتت وهي تسامر عشيقها في نهار رمضان وتشتعل فيهما النيران. على حال لا يعلمها إلا الله وتلك تخرج من بيت أبيها إلى المدرسة ويا ليتها إلى المدرسة جريم خلف الشهوات فتسقط صريعة ميتة وهي تتناول المخدرات وأين في أحقى مكان في دورات المياه وأخرى ترمي بنفسها منتحرة من أعلى البناية. أتدرون لماذا؟ لأنها خانت زوجها، وقد أنجبت من غيره سفاحا والعياذ بالله وأخرى تحارب الله جل جلاله بعري ومجاهرة، ثم تخرج سكرانة أمام العباد في وضح النهار تغتر بشبابها، فجاءها ما كانت تعد، جاءها ما كانت تعد، وصدق ربها إذ قال. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. أمر الجبار جل جلاله العزيز القهار ملائكته البرر فنادى عز وجل أنقبض العاصيم أنقبض العاصيم أذيقها حرارة عذابي أذيقها حرارة عذابي في لحظة واحدة. تقبل سيارة مسرعة وتركزها من على الأرض وتسبب مهشمة العظام ولكنها لم تمت لماذا؟ لحكمة يعلمها جل جلاله ولرحمته تبارك وتعالى التي كتبها على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء أين هي الآن؟ ها هي هناك على السرير الأبيض في مستشفى النقاهة ترقد للأبد ترقد للأبد فلا حراك فلا حراك ولا التفات وتقول أتمنى لو أني أصلي مع المصليات أتمنى لو أني أصوم مع الصائمات أتمنى أمنية واحدة أن أحمل المصحف بيدي فأقبله بأطرافي تمنت نعم ولكن متى بعد فوات الأوان بعد أن غضب رب الأرض والسماوات بعد أن أمر الله عز وجل ملائكته تبارك وتعالى فنزل بها عذاب الله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.